بسم الله الرحمن الرحيم دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج التفكير الإيجابي للدكتور صلاح الراشد والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الثالث أخي الكريم أختي الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى في هذا الجزء من البرنامج سأتحدث عن العقل الباطن وكيف تبرمجه للحصول على ما تريد هذه ما دفع عالة ومؤثرة فانتبه ودون أهم الملاحظات في كراستك العملية أود بادئ بذي بدئ أن أقدم مقدمة في فضل العقل وعن العقل إن الله تعالى فضل الإنسان على بقية المخلوقات بشيء واحد ما هو؟ لو كان التفضيل بالقوة لكان الأسد أفضل أو كان بالحجم لفضل الفيل أو كان بالسرعة لفضل الفهد أو كان بالطول لفضلة الزرافة أو كان بالاختراق والارتفاع لفضل الجن لو كان بالإتقان لفضل القمر وسائر الكواكب فضل الله عس وجل الإنسان بالعقل فالعقل جعل الإنسان يسود باقي المخلوقات الأرضية ومن أجله سخرة الكواكب والنجوم السماوية والعقل يجعل الفقير غنيا والذليل شريفا والحقير أميرا والضعيف قويا والعقل يرفع أمما ويحط أخرى وبالعقل تقود مجتمعات تفتقر إلى معينات القيادة كاليابان وتايوان الفقيرة بالمصادر وبالعقل تفتقر مجتمعات غنية بالمصادر الطبيعية الزراعية والمعدنية إذن العقل هو سيد الصفات والميزات كم يستخدم الإنسان من عقله؟ هذا سؤال جيد يقال أن الإنسان لا يستخدم أكثر من ثلاثة إلى أربعة من طاقة عقله وأن العباقرة فقط هم الذين يستخدمون عشر إلى خمسة من طاقة عقولهم حتى هذه المقولة الأخيرة هناك من العلماء من يرى المبالغة فيها هناك دراسات متأخرة بدأت تشير إلى أن معظم الناس عندما يبلغون سن التسعين يكونون قد يستخدموا فقط واحد في المية من الطاقة الحقيقية للعقل يعني حسبوها على طريق حساب النيوترونات العصبونات في العقل طاقة مهدرة تلك التي لا يستخدمها معظمنا وتذهب مع التراب في نهاية عمر بن آدم دعني أشرح لك المقصود بالعقل وبالذات بالعقد الباطل يقسم علماء النفس والعقل العقل إلى قسمه عقل واعي إدراكي ويسمى شعوري أيضا وعقل باطن ويسمى لا شعوري والذي يقصده العلماء هنا الروح طبعا ولذا تجد البعض يطلق على ذلك اسم النفس والنفس العليا او الروح والروح العليا وهكذا المخ في رأس الإنسان مجرد آلة مستغلة ومثل الإنسان في ذلك كمثل جهاز الكمبيوتر مصادر الاستقبال في الكمبيوتر المفاتيح كيبورد والفأرة الماوس والماسح اسكانر والمايكروفون وعند الإنسان السمع والبصر والشم والتذوق واللمس هذه مصادر استقبال ونسميها الحواس ومصادر الإرسال عند الكمبيوتر الشاشة مانيتر والطابعة برينتر والفاكس والسماعة وعند الإنسان الكلام ونبرة الصوت والإيماءات الجسدية ونظرات العين والوحدة العملية المركزية CPU في الكمبيوتر تمثل المخ في الجسد وأقوى كمبيوتر في العالم لا يمثل أي قيمة ما لم يكن البرنامج الذي فيه قويا وهو المقصود بالعقل الباطن هنا قد يتوفر لديك كمبيوتر له قوة نفاذة وامكانات هائلة وجديدة وسريعة لكن تستخدمه في الطباعة فقط وهو ما يستطيع فعله أي جهاز سرعته بطيئة وقديم وإمكاناته متواضعة يحصل أن ترى أشخاص مرضى في قمة الإنتاجية وآخرين في كامل صحتهم معطلين من النوع الأول ميلتن أريكسن الذي تحدثنا عنه المشلول العاجز الذي طور علم التنويم وقلب موازين العلاج النفسي واخترع اللغة الأريكسونية وأفضل سينفونيات ألفها بيتهوفن الغريب أنه أصم وضربت لنا هيلين كيلر أروع الأمثلة في العيش السعيد مع فقدها للسمع والبصر والنطق وحمل راية الجهاد في معركة مؤتة صحابي أعمى رضي الله عنه وأما النوع الثاني فانظر حولك ترى أمما متسكعة دعني أحدثك عن وظائف العقل الباطن العقل الباطن مرة أخرى برنامج يدير معظم أجهزة الجسد انت مبرمج من خلال عقلك الباطن على إدارة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي أنت تأكل ولا تدري عقلك الباطن هو الذي يشغل الأمعاء ويرسل الحمضيات ويوزع الفوائد على الجسد من سكريات كاربوهايترات فيتامينات معادن بروتينات أحماض أمينية ثم يتخلص من الزائد غير المرغوب فيه أنت تنام ولا تبالي بالتنفس فعقلك الباطن يدير الجهاز التنفسي آلاف العمليات في جسدك في الدقيقة الواحدة صنع الله الذي أتقن واحسن كل شيء خلقه العقل الباطن يدير 90 إلى 95% من العمليات والوظائف وهذا يشمل المشاعر والأحاسيس وطريقة التفكير ومثل العقل الباطن والعقل الواعي الإدراكي كمثل المبرمج يتدخل يعدل البرنامج فقط البرنامج يدير جميع الوظائف والعمليات لكن المبرمج مهم جدا إذ هو الذي يقدر ويقرر ما يريد فالعقل الواعي بإمكانه برمجة العقل الباطن من هنا نحن نتحدث إلى عقلك الواعي حتى تغير في برمجة عقلك الباطن وأنا أشير هنا إلى أن الجنين يمكث في بطن أمه قرابة تسعة أشهر وذلك حتى يتبرمج عقله الباطن على إدارة هذه العمليات والوظائف ما فوائد برمجة العقل الباطن؟ هذا سؤال جيد وهو الذي نريده من هذا البرنامج لو أحسنت برمجة العقل الباطن فذلك يعني برنامج بإدارة حسنة لوظائف الجسد كنظام المناعة والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز الحضمي وبقية الأجهزة المعقدة وإدارة حسنة لعمليات العقل كطريقة التفكير والإبداع والذكاء والحفظ وإدارة حسنة للمشاعر والأحاسيس وها هنا بعض الفوائد العملية من هذا الكلام واحد مقاومة الأمراض بسهولة والتشافي منها اثنان التخلص من الآلام والأوجاع وتخفيفها ثلاثة المحافظة على وزن وصحة وجمال الجسد أربعة حسن الاتصال مع الذات والنفس والجسد خمسة ضبط المشاعر والأحاسيس السلبية والسيطرة عليها وإن ما يسمى بالذكاء العاطفي ستة الشعور بالسعادة والمتعب الوقت سبعة الحصول على تفكير مبدع وإيجابي وذكي وفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصي إذن قدمنا عن العقل الباطن وتعريفه وأهميته وفوائد برمجته هذه الكلمات التي سأقولها الآن قد تكون أهم كلمات تسمعها في حياتك فيما يخص إدارة عقلك إذا اتفقنا على الفوائد الجليدة التي يقدمها هذا المخلوق العظيم من صحة وعافية وعلاج للأمراض والآلام ونشاط وحيوية وسعادة ومتعة وتخلص من عادات وسلوكيات غير مغوب فيها إلى آخره معرفة طرق الاتصال الصحيحة مع العقل الباطن موضوع في غاية الأهمية كيف تتحدث لعقلك الباطن كيف تبرمجه بثق ما تريد كيف تصادقه هذا ما نجيب عليه هنا فانتبه إن العقل الباطن يحمل إجابات لجميع المشكلات التي تمر عليك جميع المشكلات وهو الجانب الذي يبدع في الحلول وينتج الأفكار ويقترح أفضل الطرق دعنا نأخذ حل المشكلات على سبيل المثال لنستخدم العقل الواعي اولا استخداما صحيحا. هذه بعنوان سبع طرق لحل أي مشكلة واحد حدد المشكلة بالضبط تفصيد التشخيص أهم مرحلة من مراحل حل المشكلة اثنان حدد السبب أو الأسباب الحقيقية وراء المشكلة أنت تعمل ذلك لمعرفة أبعادها كما أنك تعمل ذلك لتتجنب الوقوع فيها مستقبلا أربعة ضع كل الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة كل الاحتمالات التي تحبها والتي لا تحبها أربعة حل الجميع الاحتمالات الممكنة تجنب العواطف في فعل ذلك خمسة اختر الحل الأنسب منها ستة حدد موعدا لبدء التنفيذ استخر الله إذا كان الأمر محيرا سبعة ابدأ التنفيذ وضع الحل موضع العمل وتوكل على الله من المهم أن تدرك أن التطبيق فقط الذي يأتي بالنتائج اتخاذ القرار قوة أن تتخذ قرارا وتخطئ خير لك من أن لا تتخذ قرارا بتاتا لأنك إذا أخطأت تصحح خطأك لكنك إذا لم تتخذ قرارا فلن يتغير شيء أنا أعيدك بذلك احيانا لا تتمكن من حل مشكلتك عن طريق العقل الإدراكي حينها تحول إلى العقل الباطن قل له المشكلة واطلب الحل عقلك الباطن يكاد يعرف حل كل مشكلة موجودة في العالم هناك إرشادات مهمة جدا حتى يعمل العقل الباطن يجب أن تتوفر حتى ترى نتائج حقيقية واحد تعلم الاسترخاء وذلك بالجلوس في مكان هادئ وخال من المقاطعات تأكد من أنك تجلس منفتح الجسد أي منفتح الرجلين واليدين والرأس مرتفع أغمض عينيك وانتبه لتنفسك ثم تنفس بعمق وردد استرخي استرخي تمرحل في إرخاء الجسد بداية بالوجه فالرقبة فالصدر حتى أصابع القدمين إذا شئت استعن بشرائط الاسترخاء لي أكثر من شريط في السوق أفضلهم عندي شريط الاسترخاء الموجود في برنامج السعادة في ثلاثة شهور بعد الاسترخاء التام إذا شعرت به أعطي عقلك السؤال ثم انتظر إذا لم تسترخي فلا تلقي السؤال على عقلك عقلك الباطن لا يعمل دون الاسترخاء إذا كنت لا تعرف الاسترخاء بتاتا فأنت باختصار لا تستطيع برمجة عقلك الباطن وفق ما تريد سوف يبرمجه لك آخرون الحل أن تتعلم الاسترخاء أولا إذا أعطيته السؤال بعد الاسترخاء التام فانتظر الجواب ولا تجبره على الجواب فورا عقلك يعرف الوقت المناسب قد يعطيك إياه على هيئة منام أو من خلال استشارة أو يهديك إلى شخص أو كتاب أو مكان من الملاحظ أن العقل الباطن لا يعمل مع الإجبار هل تذكر وقتا أرد أن تتذكر فيه اسما أو رقما فلم تذكره رغم أنك حاولت جادا التذكر دون فائدة بعدها استلقيت مرتاحا فجاءك الاسم أو الرقم العقل الباطن يعمل في الاسترخاء ودون الإجبار انتهز الأوقات الممتازة للبرمجة إذا أردت أجودة فاسأل قبل النوم حتى يعمل عقلك طوال الليل لصالحك عادة ما يأتيك الجواب بعد نومك فورا أو خلال الصباح إذا أردت البرمجة فوقت ما بعد اليقظ أفضل ويأتي ان شاء الله الحديث عن البرمجة في مكانه لا تقحم عقلك الباطن بالطلبات خذ أمرا أمرا وتمرحل ابدأ بالأشياء الصغيرة وحقق نجاحات أكبر صادق عقلك الباطن وذلك بتحمله في البداية إذ لم يفي لك بما تريد إنك لم تدربه فلا تتوقع نتائج سريعة لابد من التدريب وقد يحتاج الأمر وقتا العقل الباطن برنامج أنت وضعته في نفسك عقلك الواعي هو المبرمج غير ما شئت وترك ما شئت سؤال متى تعرف أن البرنامج غير صالح يعني برنامج العقل الباطن غير صالح ولا يعمل صالح تعرف ذلك؟ إذا كان ما تريده لا يتحقق رغم محاولاتك المتعددة والجادة تذكر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أي في عقولهم فحتى تغير أي شيء في الداخل أو في الخارج ابدأ من الداخل أي ابدأ بتغيير البرنامج إذا كنت لا تعمل فتعلم العمل إذا كنت تعمل ولا تحصل على النتائج المرجوة فغير البرنامج هذه إذن طريقة الأولى وهي طريقة الاسترخاء أود أن أكمل في طرق الاتصال بالعقل الباطن سيكون حديثنا هنا عن طريقة أخرى وهي طريقة التأمل التأمل ميدتيشن ومعناه تركيز عقلك على الحاضر للاتصال مع الداخل الذات أو النفس قاصدا اكتشاف القوة العملاقة داخلك بسبب تبني كثير من الرهبان والمتصوفة هذه الطريقة فقد اعترض الكثيرون من علماء الإسلام عليها ظنن منهم أنها عبادة ورغم أن البعض من المسلمين أو النصارى أو بالخصوص البوذيين قد يستخدمونها كعبادة فالأصل أن هذا التطبيق لا له بالعبادات فمثله كمثل باقي الفنون النفسية وغيرها التأمل يعني التفكر بعمق في مسألة معينة في كتابه الشهير الحب والدواء والمعجزة Love, Medicine and Miracle ذكر الدكتور بيرني سيغل بعض فوائد التأمل بعد أن أثبت طبيا فوائده الصحية ونشر البحوث والتقارير بذلك خاصة وأنه مختص في علاج السرطانات وسجل حالات تشافي بذلك دون في كلامه أن من فوائد التأمل التالي واحد تقليل وضبط ضبط الدم اثنان تعديل وضبط نبضات القلب ثلاثة ضبط نسبة هرمونات القلق في الدم أربعة تزيد من إفرازات الألم وبالتالي تقليل الشيخوخة البيولوجية لدى المر إفرازات الألم المقصود فيها الإندورفين الإنسان عندما يضحك يفرز هرمون الإندورفين وهرمون الإندورفين تلقائيا يعالج الألم فالله عز وجل أودعه في الجسم تلقائي أيضا يفرزه الجسم عند التأمل خمسة عند مزجها بالتمارين الرياضية أي التأمل والتمارين الرياضية فإن فوائدها تتضاعف بشكل ملحوظ وتعطي بذلك الحيوية والنشاط وحياة أسعد وأفضل هذا بالإضافة إلى عشرات الفوائد الصحية الأخرى والفوائد النفسية يمكنك استخدام التأمل لحل بعض المشاكل التي تقلقك وتود حلها اتبع الطريقة التالية اختر مكانا هادئا لا تقاطع فيه نظف عقلك الواعي من كل الهموم والمشاغل انا أحيانا استخدم هذا اللفظ أقول دع كل المشاكل والهموم على جنب أو قرب الباب ويمكنك إن شئت أن تأخذها بعد هذه الجلسة من التأمل استخدم العد من عشرة إلى واحد مع التنفس العميق بحيث تتنفس أعمق كل مرة تعد تنازليا عندما تكون في قمة الاسترخاء استمع للصوت الداخلي في نفسك ليعطائك الحلول التي تحتاج أفضل أوقات للتأمل هو الصباح الباكر بعد الدوش والتدريب لكن قبل الفطور او في المساء قبل العشاء أسوأ الأوقات عندما تكون متعبا التأمل تمرين للتركيز وإذا كنت متعبا فقد تنام كذلك بعد وجبة ثقيلة لأن جسدك مشغول بالأكل أعطي نصف ساعة على الأقل لكل جلسة التأمل أقل من ذلك قد لا يفب بالغرض تنظيف عقلك الواعي من المشاغل والهموم قد يستدعي وقتا يمكنك استخدام تطبيقات الاسترخاء التي ذكرتها لك سابقا والاستعانة بها للحصول على التأمل البعض قد يستحسن استخدام كلمة أو جملة لمساعدته على الاسترخاء والتأمل مثل استرخي استرخي أو لمن في العلاج السلام والتشافي عند بلوغ قمة الاسترخاء أو التأمل فلا داعي عندها من ترديد الكلمة أو الجملة فقط أطلق لعقلك الباطن العنانة في القيادة لا تلقي أهمية كبيرة لتعلم الطريقة الصحيحة للتأمل لا تنتقد نفسك أعطي نفسك الفرصة ودعها تتصرف كما تشاء فقط شعر بالراحة والهدوء والسلام الداخلي واستمع لصوتك في الداخل ركز اهتمامك على تنفسك ستلاحظ بأن تأملك وتركيزك كلما زاد فإن نفسك يصبح أبطأ فأبطأ عندما يشد تفكيرك فحول تركيزك وبكل هدوء ولطف إلى تنفسك يسلك البعض التأمل بالتفكير في الله تعالى وعظمته وخلقه وهي طريقة يسلكها المتدبرون والعلماء وقد يمارسها رهبان النصارى وصوفية المسلمين ولذا ترى المتصوف يردد الله الله حتى لا يقطع تفكيره أي شيء ورغم أن في المسألة خلطا بسيطا فإن هذا النوع من التأمل من أعظم وأعمق وأقوى الأنواع ولقد استخدمها الأنبياء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك حتى كان يحصى له في المجلس ما يكرر به الله أو الاستغفاء أكثر من ستين مرة فقد ورد في الحديث أنه كان يتحنث عليه الصلاة والسلام أي يختلي الليالي وحده يتفكر ويتدبر وكان ذلك قبيل بعثته كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل الأمر نفسه فكان ينظر في الكواكب والقمر والشمس وأوصى نبي هذه الأمة اتباعه بالقيام والاعتكاف وهما أمران فيهما من هذا المعنى الأمر الكثير إلا أن التحنث قد اختص به الأنبياء دون غيرهم قد تحتاج أن تكرر مرارا في البداية لأنك لم تتعود بعد بالممارسة تصل إلى سهولة في الاتصال مع عقلك الباطن بمجرد ما يأتيك الجواب نفذ لا تماطل التنفيذ والتطبيق فقط هو الذي يأتي بالنتائج المرجوة مشكلة المحروم من التصوف أنه لا يتدبر ولا يتأمل ومشكلة المتصوف أنه لا يطبق ولا ينفذ اجمع بين الأمرين بالتأمل والتطبيق في كل أمورك فقيها وصوفيا كن ليس واحدا فإني وحق الله إياك ناصح كما قال الإمام الشافعي رحمه الله استغل اوقات الليل سمعت أحد رجال الأعمال الأمريكيين الناجحين يقول إنه نقل تجارته وأعماله نقلة إيجابية من خلال تدوين أفكاره عندما يصح من النوم ليلا تذكرت هذا الكلام مع فطنة الإمام الجليل عبد الرحمن بن الجوزي الذي كتب خواطره الليلية في قصاصات الورق ثم جمعها كلها في كتابه المتقن صيد الخاطر إلى هذا الحد نكون ذكرنا مسألتين مهمتين في طرق الاتصال مع العقل الباطن الاسترخاء relaxation والتأمل meditation واحدة من طرق الاتصال القوية مع العقل الباطن وهي تعمل على مستوى البرمجة أيضا التصور أو التخيل imagination وقد ألمحت في كلام سابق ونتطرق له هنا بالتفصيل إلى أن الخيال أو ما نسميه التصور من باب الاتصال والبرمجة القوية للعقل الباطن ليس هناك عظيم يعمل بدون تصورات لا يمكن أن يوجد إنسان حقق مجدا صدفة كل مجد وكل عمل عظيم وراءه خيال مبدع في إحدى اجتماعات شركة وولد ديزني الشهيرة تحدث مستشار الشركة عن عظم إنجازات ديزني فقالت إحدى الموجودات يا ليت وولد ديزني رأى كل ذلك رد عليها المستشار لكنه رأى ذلك ولو لم يرى ذلك لما وصلنا إلى هذا الوضع عندما أمر بالطائرة ليلا على المدن وأرى الإضاءة زين المدينة أقول لا بد أن توماس أديسن رأى ذلك كله دعني أعطيك فوائد التصور المبدع دعني أخبرك بعض هذه الفوائد التي تجنيها من استخدامك للتصور المبدع واحد سوف تكشف طرقاً جديدة وأفضل لأعمالك ومنجزاتك اليومية اثنان ستوفر الوقت والعمالة والمال والجهد عند اكتشافك طرقاً جديدة وأفضل للإنجاز على مستوى حياتك الشخصية والعملية في مؤسستك أو شركتك أو وزارتك ثلاثة إذا كنت في القطاع الخاص أو لك تجارة فسوف تخفض التكاليف وتزيد من الأرباح أربعة إذا كنت في عمل حكومي أو تتبع الآخرين فسوف تحصل على التلقيات أو الامتيازات أو وظيفة أعلى خمسة قد يصلك الخيال المبدع إلى أن تبني ثروة خاصة بك ثمانين من مليون رئيس العالم حققوا ثرواتهم بأنفسهم وليس من خلال الإرث ستة يمكنك حتى اكتشاف حلول لمشاكلك الخاصة من خلال التصور المبدع وفوائد كثيرة أخرى دعني هنا أعطيك بعض المصاعب التي قد تعيقك في التصور المبدع ها هنا بعض المصاعب التي قد تعترضك مع شرحها تعلمها حتى تتجنبها واحد أحلام اليقظة أو التمني انتبه من أحلام اليقظة التي لا تحمل أركانا وثوابت انتبه من التمني فحسب الفرق بين التفكير الإيجابي أو التصور الإيجابي وأحلام اليقظة او التمني أن الثانية فكر فحسب دون عمل أو سعي والأولى مؤيدة بالأعمال الدكتور سيغموند فرويد العالم النمساوي مؤسس ألم النفس التحليلي كان يقول إن كل مرض عصابي لديه النتيجة وربما الهدف لإجبار الشخص للخروج من الحياة الواقعية بحيث تفصله من الواقع لهذا السبب اعتبر فرويد أحلام اليقظة مدمرة وليست معمرة التمني او أحلام اليقظة تجبر الشخص على الهروب من واقعه لذا فهي تنشئ عقليتين متضادتين اثنان القلق عادة ما كان القلق يسمى عدو الإنسان العام رقم واحد الذين يدمرهم القلق سنويا أكثر من أي سبب آخر في العالم سواء كان المرض أو الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك لقد ألمحت وصرحت مراراً عن هذا الموضوع ولي مادة خاصة في هذا الموضوع بعنوان كن مطمئناً البرنامج العملي للتغلب على القلق القلق مدمر لصحتك ونفسيتك وعلاقاتك فضلا عن التصور المبدع واحد من رجال الأعمال الناجحين سرد علاجه للقلق مرة قائلا للتجار حتى تتخلص من القلق يفعل التالي واحد يجب أن تعرف بضاعتك جيداً تعرف ما الذي تعمله تعرف على ما يتطلب منك وتخصص فيه اثنان تجنب المبالغات تعلم الدقة في التعبير ثلاثة كن مستعدا لإثبات نقطتك بالأدلة من جوانب عدة اربعة اعرض قضيتك بصوت هادئ دون اعتذار أو تردد يمكنك أن تستبدل القلق بالحماسة والعمل الإيجابي لا داعي لذكر أن هذا الموضوع قد أشبعناه حديثا فرجع له أو يحصل على المؤلف والإصدار الخاص به ثلاثة الحزن والاكتئاب تشير الدراسات إلى أن الإنسان يصعد وينزل في مشاعره خلال فترة الثلاثين يوما وهذا الأمر طبيعي لكن لو تركت نفسك في النزول كثيرا سيأتي عليك يوم يمضي عليك ثلاثون يوما في الأسفل دون الصعود ولا مرة واحدة على الأعلى لا تنتظر افعل شيئا غير من الروتين استمع إلى شيء إيجابي اتصل بالطبيعة مارس هواياتك وإذا لم يكن لك هواية تعلم هواية كالرسم والخياطة والنجارة والأصباط خذ حوضا حارا وقم بتمرين التأمل الذي ذكرته لك سابقا إلى ما لا نهاية من الأعمال أربعة التفكير الخاطئ بمجرد ما إن تسمح للتفكير الخاطئ بالتغلغل حتى يصبح عادة ليس من السهل التخلص منها وقد ذكرت لك في الشريط الماضي طرق ونماذج للتفكير المعوج تعلمها حتى تتجنبها نحن كما قال أرل نايتنجيل ما نفكر نحن ما نفكر أرني طريقة التفكير لدى الشخص وأنا أخبرك عن مستقبله إذا كنت تريد التفكير الصحيح فأنت تحتاج إلى أن تبرمج عقلك الباطن على المفاهيم الصحيحة لا تستطيع برمجة عقلك مع مفاهيم الكراهية والحقد والغضب والاستياء عن الناس ثم تتوقع أن تحب من قبلهم مفاهيمك الخاطئة سوف تظهر وبتجلن الناس ولن تستطيع أن تخفيها إذا كانت الناس تسيء لك فأنت تحتاج عمل شيئين الأول أعد برمجة عقلك الباطن لأنك أنت تسيء معاملتك إلى الناس أيضا أقصد هنا كل الناس طبعا أو أغلب الناس ومن ثم تطبق مفاهيمك بالتسامح والعفو والحب كما تفكر سوف تكون هذا المفهوم عميق وسوف نتحدث عنه بتفصيل إن شاء الله مرحبا بك مرة أخرى حتى الآن تحدثنا عن العقل وطريقة عمله وإدارته للوظائف وتحدثنا عن أهم مسألة في موضوع البرمجة وهي طرق رئيسية للاتصال مع العقل الباطن وذكرت ثلاثة طرق هي الاسترخاء ريلاكسيشن والتأمل ميديتيشن والتخيل اماجينيشن وأذكر أن الذي لا يحسن الاتصال بعقله الباطن لن يستطيع برمجته وبالتالي لن يستطيع الحصول على نتائج فعلية وقوية سيكون من أصحاب مقولة شسوي الدنيا الظروف قصب علي مجبور ما أقدر وأصحاب الإسقاطات على الآخرين أو الظروف أو الأشياء وأود قبل التفصيل في موضوع برمجة العقل الباطن أن أذكر واحدة من الطرق الفعالة في الاتصال والتي هي في الإسلام دون غيره ومن معينات حسن الاتصال مع العقل الباطن وهي الذكر الذكر وخاصة في أوقات جليلة دون غيرها بعد الفجر او في السحر وقت الصفاء الذهني إذا كان من بعد نوم فله الأثر الفعال والقوي قرأت للإمام ابن قيم في كتابه مدارج السالكين قوله أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراهما يذكر بعد الفجر إلى الضحى فجلس ينتظره حتى التفت الإمام إليه وقال هذا غذائي لو لم أحصل عليه ضعفت ولقد كانت لابن تيمية شخصية فريدة قد لا تتكرر في الدنيا أبدا من قوة نفسه أنه ناظر المشعوذين الذين يستعينون بالشياطين والقوة السحرية من المتصوفة وكانت منهم طائفة تسمى البطائحية فقهر سحرهم وشعوذتهم وكان موقفا يكاد يشبه موقف النبي موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة يوم الزينة والقصة مذكورة في الفتاوى في كتاب التصوف كما واجه المعتدين التتار وصرخ في وجوههم وكان منهم الطاقية غازان قائد الجيوش التتارية وبهذا اللقاء تخوف منه قازان أو أعجب فيه ففك أسار المسلمين والنصارى وكان قد حمس حكام الشام وقاد معهم جيشاً هزم به الجيش الذي قطع رأس الخليفة العباسي وهز العالم بإرهابه وجبروته ودخل السجن فخط الفتاوى ستاً وثلاثين مجلدا من النسخ الكبيرة لقد كانت شخصية حرية بالدراسة والاقتداء ولي في ذلك إصدار خاص في شخصية الإمام بن تيمية وبقية المجددين وفي تفاصيل نفسياتهم وهي بعنوان مجدد الإسلام وكان الإمام يحفظ من صغره القرآن والحديث ودرس المنطق فأبهر المناطقة في كتابه الرد على المنطقيين سر هذه الشخصية في كلمته هذا غذائي الذكر استرخاء وتأمل وتخيل وقد جمع هذا كله لابن تيمية لا تعجب إذن عندما تسمع قوله تعالى ولذكر الله أكبر فالذكر أكبر من أي عمل وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله وجعل من صلى الفجر ثم جلس يذكر إلى طلوع الشمس له أجر الحج والعمر تامتين ومن يستطيع الحصول على تمام أجر الحج والعمرة؟ وكم تكلف ماديا ومعنوياً حجة وعمرة تامة؟ فانظروا اهتمام الإسلام لماذا كل هذا الاهتمام بالذكر؟ إن الإسلام يريد أن ينشئ أنفوساً قوية تحسن الاتصال مع الله ومع الذات إن الإسلام لا يريد حماساً غير موزون لا يريد شعارات براقة لا يريد نقداً مستمراً يعبر عما في الداخل يريد أن ناسا رحومين محسنين مع أنفسهم صادقين والصلاة في هذا الباب هذا ذكر كما ورد في الحديث فهي مرحلة استرخاء وتأمل وخشوع وعدادها خمس مرات في اليوم من العجائب التي لم يفطن لها الكثيرون وأغلب الناس لا يستفيد من الصلاة شيئا البدء ومثل الذكر الدعاء أيضا وله حديث في موضع آخر إن شاء الله إذا عرفنا هذا فعلى الشخص حتى يحسن اتصاله بعقله الباطن وبذاته بالذكر والصلاة والدعاء والاسترخاء والتأمل والتخيل لعلك تكون إنسان خسر تجارته وتراكمت عليه الديون هون عليك الدين ليس نهاية الدنيا عدد الحسنات من حولك فأنت تأكل وتشرب وتلبس ولديك مسكن والحمد لله لعلك تسمعني الآن وأنت في السجن بين الجدران خذ الأمر ببساطة كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون ورب تائب خير من ألف متعبد لعلك تكونين إنسان حجرها زوجها مع أولادك لا تعرفين كيف تتصرفين آجرك الله تصبر ولك الجنة في الدنيا والآخرة لعلك تكون مسؤولا تراكمت عليه الهموم والمسؤوليات بارك الله فيك لولاك لفسد المجتمع تصبر وأعد ترازنك بنفسك لعلك قلق او مكتئب أو خائف أو مضطرب أو يائس توقف أعد توازنك بنفسك اتصل بذالك وأحسن التعاون مع نفسك هون عليك أنت ظاهرك لن تتكرر في الدنيا أبدا هيئتك وروحك وأفكارك ومشاعرك وتاريخك شيء لن يتكرر أبدا دعني الآن أدخل في الحديث عن برمجة العقل البطن أقلك الباطن باختصار يتبرمج من خلال ثلاث طرق رئيسية واحد التكرار اثنان إنشاء كثافة حسية ثلاثة الممارسة والتطبيق وإذا أردت أن تحقق نتائج أكيدة وفعالة فطبق الثلاثة أمور معنو دعني أشرح لك أولا التكرار في المثل العربي التكرار يعلم الشطار وفي المثل الإنجليزي repetition ازدمدر في سكيلز اي التكرار أم المهارات وأغلب برمجه الناس من هذا النوع تكرار المواقف والكلمات والجمل يبرمج لو كررت على انسان انت تحفظ انت تحفظ انت تحفظ, أنت تحفظ. وبنى هذه القناعه في نفسه فبعد فتره سوف يتصرف تصرف الحفاظ وهكذا من تكرر عنده سلب ولذلك برنامج الفوتو ريدنج أي الكراءة التصويرية التي يكرأ فيها الإنسان الكتاب في ثلاثة دقائق هي من هذا النوع أن تبرمج عقلك الباطن حتى تصل إلى هذه المرحلة مع بعض التطبيقات العملية إذا كنت مهتما لهذا البرنامج فاتصل بنا لتعرف تفاصيله إذن هذا في الإجابة وهكذا مع تكرره عند السلب كمن تقول له أنت ضعيف الشخصية أنت ضعيف الشخصية فلو أنه تقبل هذه الكلمات فسوف يتصرف بعدها كضائف في شخصيته كان يماطل في اتخاذ القرارات ويتجنب المواجهات ويكثر من التردد وينتابه القلق والوساوس والمخاوف وهكذا ومصادر البرمجة من التكرار من ثلاث نواحي واحد التكرار الداخلي في النفس كأن تقول أنا قوي وشجاع أنا قوي وشجاع أو تقول أنا دائما متردد فهذا من تلقاء نفسك وأنت تردده لنفسك أو في نفسك اثنان التكرار الخارجي من قبل كلام الآخرين لك كأن يقول لك الغير أنت قوي الشخصية أو يقول لك أنت خواف كثير الخوف فهذا من قبل كلام الآخرين لك وتقبولك أنت ثلاثة التكرار الخارجي من قبل كلام الآخرين عنك والفرق بين هذا النوع من البرمجة والنوع السابق أن الأول لك مباشرة أما هذا فتسمعه عنك من خلال نقله لك من آخرين أيضا أو سماعك ذلك دون علمهم وهذا الذي تسمع فيه اسمك مثل أن يقال خالد مقدام تسمع ذلك أو أمينة دائما حزينة فالتكرار في نفسك ومن الآخرين لك أو عنك يعمل في البرمجة ونسبة البرمجة تعتمد على أمرين واحد كثرة التكرار فمن ردد أو سمع أو قيل له عشرة آلاف مرة أنت ضعيف ليس كمن قيل له ذلك محتمرة وعلى قدر زيادة التكرار على قدر ما ترتفع نسبة قبول العقل الباطل لما يكرر اثنان مدى القبول قد يتأثر شخص من عشر مرات ولا يتأثر آخر إلا بعد خمسين ألف مرة فالمرة الواحدة عند شخص تحتاج مئة مرة عند آخر والعاقل من سمح للإيجاب أن يؤثر فيه سريعا ولا يسمح للسلب أن يؤثر بسهولة بل ولا في صعوبة ونأتي لذكر بعض الطرق العملية إن شاء الله دعني أعطيك تمرين للبرمجة بالتكرار سوف أعلمك هنا طريقة لو أحسنت استخدامها فسوف ترى العجائب في نفجك وحصولك على المشاعر التي تريد بل والأهداف الدنيوية والأخروية بإذن الله سوف نسمي هذا التمرين تمرين البرمجة بالتكرار لقد ذكرت تمرين قريبا منه في شريط قانون الجذب في برنامج السعادة في ثلاثة شهور هنا بعض التغييرات بما يتناسب مع مادتنا أريد أن أخبرك أن نسبة الذين لا يطبقون تزيد عن 60% من القراء والمستمعين والمشاهدين لذا فهم لا ينضجون ولا يتطورون والنسبة الأقل هم الذين يستمرون على التمرين فأغلب الناس يقفون بعد مضي يومين أو أسبوع على الأكثر إن لم تستطع أن تطبق هذا التمرين بتمامه وأنت تعاني من مشكلة نفسية أو اجتماعية ومضى عليه وقت طويل فاذهب إلى طبيب أو معالج نفساني أنت باختصار لا تستطيع حل مشاكلك بنفسك أطلب المساعدة أنا أيضا من خلال هذه السلسلة وهذا البرنامج لن مساعدك وهذا البرنامج لن يستطيع مساعدتك في التطبيق لابد أن يكون عندك أنت التطبيق ولديك الاستعداد إذا كان لديك الاستعداد ففعل التالي واحد حدد هدفا تريد تحقيقه استخلص هدفك حاليا من مشكلتك إذا كانت مشكلتك في أنك كثير القلق مثلا هدفك يكون الراحة النفسية إذا كنت تخاف فهدفك الشجاعة إذا كنت فقيرا فهدفك الغنى وهكذا قد تستخرج الهدف من المشكلة حدد هدفك بالإيجاب وليس بالسلم أريد وليس لا أريد إثنان ضع هدفك في جملة زمن مضارئ مثل انا الآن مرتاح نفسيا أنا بفضل الله غني أنا واثق من نفسي وهكذا لا تجعل الجملة مستقبلية مثل سوف أكون مرتاحا فقد تطول سوف جدا أو سيأتيني مال وأصبح غنيا قد يأتي لكن يكون عمرك تسعين عاما ولا تجعلها في الماضي بل في الحاضر في صيغة المضارئ ثلاثة اجلب ورقة واكتب على العمود الأيمن منها الجملة وعلى الجانب الأيسر منها ردة الفعل الفورية في عقدك أول ردة فعل بغض النظر عن محتواها سلبيا كان او إيجابيا أو ليس لها علاقة بالحدث فقط اكتب ردة الفعل ولا تحلل افعل ذلك خمس مرات مثال واحد انا من نفسي على الشمال لنفرض أنه خرج معك لست واثقا من نفسي ولا هم يحتنوا على اليمين 2 انا واثق من نفسي على الشمال انا مو مقتنع بالتمرين اصلا على اليمين 3 انا واثق من نفسي على الشمال يا على اليمين انا واثق من نفسي على الشمال ما ادري شخبار على اليمين انا واثق من نفسي اشعر بتحسن هكذا أي ردة فعل ليس بالضرورة أن تكون ردة الفعل هي التي ذكرتها أي ردة فعل قد تكون ردة فعل إيجابية مثل أشعر بالتحسن قد تكون ردة فعل سلبية لست مراثقة من نفسي ولا هم يحزنون قد تكون ردة فعل ليس لها أي علاقة بالموضوع مثل ما أدلش أخبار الأولاد أربعا الآن اكتب الجملة من خلال تحدث الآخرين لك تفعلتها خمس مرات من خلال أنت تبرمج من الداخل الآن من خلال تحدث الآخرين لك ثم نفس الشيء خمس مرات أيضا مثال أنت يا خالد واثق من نفسك أو أنت يا عائشة واثقة من نفسك على الشمال مثلا أتمنى ذلك أو أي ردة فعل تخرج افعل ذلك خمسة مرات خمسة أكتب الآن الجملة من خلال تحدث الآخرين عنك وكأنك تسمع ذلك ثم افعل الشيء نفسه وخمس مرات أيضا مثال خالد واثق من نفسه عائشة واثقة من نفسها ردت الفعل مثلا يا سلام يا ريت أي شيء من هذا القبيل وهكذا سيكون مجموع الجمل خمسة عشر مرة مقسمة على ثلاث مجموعات مجموعة أنت تقول لنفسك في الداخل ومجموعة الخمس جمل من خلال تحدث الآخرين لك ومجموعة الخمس جمل من خلال تحدث الآخرين عنك وهكذا افعل ذلك يأتي المجموع خمسة عشر مرة مقسمة على ثلاث مجموعات افعل التمرين هذا مرة أو مرتين في اليوم لمدة أحد عشر يوما إلى أربعة عشر يوما ودون انقطاع إذا انقطعت يوما ابدأ من جديد من يوم واحد افعل التمرين دون مقاطعات وحدك لا تخبر أحدا بهذا التمرين أو التطورات التي ستحصل لك حتى تنجز المهمة كاملا لا أستطيع أن أخفي يقيني بالتطورات الفورية اكتب لي تجربتك وتوكل على الله إذن ذكرنا الطريقة الأولى في البرمجة وهي التكرار وذكرنا أنها تأتي لنا من ثلاثة مصادر من تلقاء أنفسنا أنا واثق من نفسي أنا حزين من تلقاء الآخرين في حديثهم لنا أنت قوي الشخصية أنت تنسى كثيرا ومن تلقاء الآخرين في حديثهم عننا يوسف كريم يوسف محزوز الشخصية ويعتمد الأثر في الشخص من قبل أي مصدر وفقاً لقناعاته عن نفسه والآخرين وعن مدى تقبله لكلام الآخرين ولنفسه قد ضربته مثلاً للبرمجة عن طريق تمرين البرمجة بالتكرم قبل أن أتحدث عن النوع الثاني وهو البرمجة بالكثافة الحسية أود أن أذكر أن اللغة لها بالغ الأثر على النفوس بالذات على الجهاز العصبي من هنا كانت دراسات البرمجه اللغويه العصبيه NLP تكثف على هذا الموضوع هناك اتصال وثيق بين اللغة والجهاز العصبي اللغة بشقيها اللفظي Verbal واللا لفظي Nonverbal كلمه واحده قد تترك اثرا بالغا في النفوس القاده السياسيون والاجتماعيون قادة الشعوب والامم بلغتهم التي كانوا يستخدمونها إحدى المراجعات عندي نصحتها بالذهاب إلى طبيب نفساني ليصف لها دواء حيث كانت حالة الخوف لديها شديدة جدا فسألت الطبيب إذا كان هذا الخوف سيزول أو لا إن لم تأخذ الدواء فقال لها لن يزول ما لم تأخذ الدواء انظر إلى هذا الطبيب الخائب لا يدري كم تسبب بهذه المقولة لهذه المريضة من إزعاجات نفسية حيث أنها لم ترد أن تأخذ الدواء وفي الوقت نفسه كلمته تتردد في أذنيها إنها لن تشفى ما لم تأخذ الدواء هكذا سمعته يقول هكذا تتردد في نفسها سبحان الله إذن كيف كان الناس قبل هذا الدواء الخارق؟ كم من كلمة غير مسؤولة قالها إنسان في محل المسؤولية أو السلطة أو القدوة لم يلقي لها بالا أردت شخصا أو أناسا أو مجتمعا الناس لو كانت واثقة من نفوسها ما عانت كل تلك المعاناة لكن ترديد اللغة السلبية في نفوسهم زعزع الثقة فصدرت التصرفات اللا لائقة بما في الداخل الرئيس جون كينيدي حرك الشعب الأمريكي وأثار حميته عندما نادى في خطوته الشغيرة قبل وفاته اسأل ما الذي تستطيع أن تفعله لبلدتك ليس ما الذي تستطيع بلدتك فعله لك Ask what you can do for your country Not what your country can do for you القرآن الكريم أعز قوما أذلاء عندما قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا تخافوا لا تكتئبوا أنتم في العلالة عشرت مئتي مربي وشيخ ومعلم كنت أتمنى لو أن منهم من قال انطلق على بركة الله أنت رجل مقدام أو قال أخطأ فشلت لا تبالي لكل فارس كبوة أو قال أنت ذكي، أنت قوي، أنت واثق، أنت خلوق، أنت كريم، أنت صادق، أنت مكافح، أنت خبير غير اني لا أنسى الفضل لأهلي ووالدي في هذا الموضوع لا تعجب إذا رأيت الأمة والشعب يقتل بعضه بعضاً لأن كل واحد فينا يريد أن يثبت نفسه وتواجده لذلك تستمر الحروب في الشعوب وفي الأسر وفي النفوس كيف كان ممكن أن تكون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم غير ما كانت وقد كان الله سبحانه يربيه ويرعاه باللغة القوية تارة والتأييد تارة أخرى مدح وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شريعته وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى شعوره فقال فبما رحمة من الله لنت لهم وزكى سلوكه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وزكى طريقه فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأيده فقال إنا كفيناك المشتهزئين وقال وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره ويسر له أمره كيف لا يكون ما كان وكل هذا التأييد من حوله الأمة والناس اليوم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من التأييد والتكرار ولما كان هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد أظهره على البقية لو كنت اتخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لو سلك عمر شقا لسلك الشيطان شقا آخر وقال رأيت قصرا في الجنة من ذهب وفضة فقلت لمن هو فقالوا لفتى من قريش فظننت أني هو فإذا هو لعمر بن الخطاب وقال لا لأعطينا السيف غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاه عليا وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة يعني عثمان وقال عن ساق بن مسعود عندما ضحك عليها آخرون أتضحكون على هي يأثقل عند الله من جبل أحد يوم القيامة وقال عن عائشة ومثل عائشة في النساء كمثل الثريد على الطعام وقال مثل ذلك في سعد وفي عمر وغيرهم هذا سعد خالي فلم يرني امرئ خاله ارمي سعد في ذاك أبي وأمي هكذا كان يمدح صلى الله عليه وسلم أصحابه وزوجاته فنشر فيهم الروح الإيجابية وبرمج عقولهم على ذلك عدم وجود هذا النوع من الدعم والقناعة والتشجيع يعني مشاكل نفسية واجتماعية وسياسية الإنسان يحتاج من يفهمه قد يكون معنى الفهم هذا مختلفا من شخص إلى آخر فشخص يكون عنده الحب وآخر الحنان وغيره النجاح وآخر التقدير والإحترام لكن المعنى العميق هو الفهم وإثبات وجوده والمشاركة بذلك والإنسان عندما لا يجد الفهم فإنه كل شخص الذي في أعماق البحر يطلب الهواء ولو جئت لشخص في أعماق البحر وقدمت له الأكل أو الشر فإنه لا يريد هذا الآن ما يريده هو الحواء الفهم لو قدمت له ذهبا او مالا او هدية انه يريد الحواء يريد الفهم انتبه لهذه النقطة مع نفسك ومع الآخرين هذا الكلام له علاقة مباشرة مع الأقل الباضي فالإنسان عندما لا يشعر بالفهم والحب والمودة والاستقرار والأمن إلى آخر المشاعر القيمة هذه سوف يضطرب ومن هنا كانت البرمجة مع الآخرين في الصغر التربية مهمة والبرمجة مع النفس في الشبيبة الثقة مهمة والبرمجة من قبل الآخرين في النضوج التقدير مهمة وانظر إلى اهتمام الإسلامي في توقير الكبير وتقديره وتربية الصغير ورحمته وانطلاقة الشاب وتأهيله وهي استراتيجية فائقة العمل بالتمرين إذن مهم جدا لأنه يعمل على المستويات الثلاث أقصد التمرين الذي ذكرناه بالتكرار الطريقة الثانية في برمجة عقلك الباطن البرمجة بإنشاء الكثافة الحسية الكثافة الحسية هي أسرع طريقة للبرمجة ونقصد بالكثافة الحسية تلك المشاعر في النفس تجاه معنى أو موقف معين العواطف، الغضب، الحماسة، الشهوة، الاستمتاع، الخوف وغير ذلك كله مشاعر حسية أن تنشئ مشاعر حسية يعني أن درجة تجاوبك مع الموقف أو الحدث أو المعنى شعوريا وحسيا مرتفعة ان ارتفاع الكثافة الحسية فإن تخزين هذا المعنى أو الموقف في العقل يصبح سهلا دعني أضرب لك مثلا لو أن شخصا جاء بقرب كلب فعبه وأسرع وراءه فلو أن هذا الشخص خاف فإن عقله يخزن هذه الذاكرة بل كلما زاد خوفه كلما تقوى هذا المعنى في عقله يعني من الخوف يعني قد يصل إلى درجة أنه كلما رأى كلبا تذكر الحابثة في الإجابة أيضا يعمل هذا المعنى لو أن شخصا شعر بالمتعة العالية وقمة الاسترخاء وهو في رحلة سفر واستجمام فإنه قد يخزن في ذاكرته أن السفر والاستجمام أو تلك البلدة مثال جيد للشعور بالمتعة وهكذا نحن نبني قوة قناعاتنا وأفكارنا وفقا لدرجة مشاعرنا وأحاسسنا فإذا كانت المشاعر مكثفة وقوية فإن المعنى هنا يتعزز ويقوى ويكون التجاوب معه قويا وإذا كانت ضعيفة فإن المعنى والتجاوب معه يكون ضعيفا وهكذا أيضا الداكرة المواقف التي يكون فيها كثافة حسية تخزن بوضوح في أماكن في العقل يسهل الوصول إليها منما المواقف الاعتيادية الخالية من الكثافة الحسية لا تخزن بطريقة يسهل استغلالها طبعا هذا من رحمة الله وإلا لخزننا كل شيء وأتى إلينا في كل وقت ما نريد وما لا نريد عندما تقود سيارتك فتمر على مئنة السيارات وعواميد الإضاءة والشوارع فعندما تصل إلى مكانك فإنك في الغالب لا تذكر كل هذه التفاصيل رغم أنها مخزنة في العقل حيث أنك رأيتها أو سمعتها لكن إذا حدث أمر في الشارع استدعى انتباهك أو ربما خوفك أو قلقك فإن تذكره إذا أردت وبسهولة يأتيك التكرار كما أسلفنا أيضا يثبت الحفظ شخص يريد أن يحفظ القرآن فلابد أن يكرر مرات ومرات حتى يثبت الحفظ لكنه من الممكن أن يسرع من حفظه لو عاش الآيات وقرأ تفاسيرها وربط معانيها وهكذا نفس الطريق تمر عليه عشر مرات يصبح أقلك الباطن يتصرف مستقبلا بالقيادة فيه دون الحاجة إلى تركيزك التركيز والتجاوب والمشاعر الفياضة تشكل كثافة حسية ومع الكثافة الحسية يخزن العقل بقوة الذي تريد أن تستفيد منه من وراء هذا الكلام أن تنشئ عندك كثافة حسية قوية تجاه الإيجاب وتسيطر على كثافتك الحسية تجاه السلب يعني في المواقف الإيجابية التي تعزز معاني وقناعات الثقة والسعادة والنجاح ومثل ذلك أنشئ كثافة حسية تجاوب ركز أفرز أدرينالين داخل وفي المواقف السلبية تحكم في نفسك هدئ من روعك خذ أنفاسا عميقة تقبل بهدوء أوقف إفراز الأدرينالين بهذه الطريقة فأنت تخزن مواقف ومعاني تستنتج من ورائها في المواقف الإيجابية وتجعل من المواقف السلبية غير مؤثرة دعني أعود لموضوعنا في كيفية الاستفادة من الكثافة الحسية لبرمجة العقل الباطن لنفرض أنك تريد أن تبرمج عقلك الباطن على الثقة بالنفس طريقة الأولى أن تكرر لنفسك أنا واثق من نفسي أنا واثق من نفسي مرارا وتكرارا أياما وشهورا حتى تصل إلى هدفك إذا أردت أن تسرع من هذه العملية فأنشئ كثافة حسية يعني بدلا من أن تقولها باردة دون أي مشاعر قلها بمشاعرك وأحاسيسك قلها وأنت في غاية الثقة واستشعر كثافتها وتجاوب معها قلها مثلا بعد أن تحمست وأنت تشاهد مشهدا أثار نفسك القوة أو أنت تتخيل منظرك وافقا وتعيش مشاعره وأحاسيسه وترى صوره وتسمع وأصواته هناك إدة طرق لإنشاء كثافة حسية دعني أعطيك بعضا منها واحد استخدم تقنية الربط وسيأتي شرحها ان شاء الله في الوجه الثاني تعلم الربط في شعور معين ثم كرره مرات ومرات اثنان استغل موقفا حقيقيا وبرمج لنفرض أنك تريد الشجاعة حيث أن لديك خوفا مثلا من الأماكن المرتفعة ولنفرض أن هناك مشهدا في التلفاز او في الحقيقة أثار حماستك واسترجع مشاعر الشجاعة فيك الآن وأنت في قمة المشاعر الإيجابية للشجاعة أقول أنا شجاع أو قم فانظر من علوم لو كررت ذلك عدة مرة فسوف يتبرمج عقلك الباطن على المواجهة لأنه خزن مشاعر الشجاعة في مواجهة الارتفاع بدلا من مشاعر الخوف ثلاثة استخدم أشرطة البرمجة أو الاسترخاء في الحصول على مشاعر فياضة ثم برمج المعنى أو الشعور الذي تريد استعم بشريط البرمجة والاسترخاء الموجود في برنامج السعادة في ثلاثة شعور أربعة استخدم التنويم أو التنويم الذاتي ويأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك هذه إذن مجموعة اقتراحات من أجل أن تنشئ كثافة حسية لا تكن من نوعية الناس عادي كل شيء عادي فحياتهم أيضا عادي تجاوب مع الإيجاب من أكثر الأشياء التي تجذب القدر الكثافة الحسية هذا كلام قد ذكرته في قانون الجنب في برنامج السعادة في ثلاثة شهور بالتفصيل الدعاء البارد غير دعاء المضطر إذا دعاه دعاء الحاضر غير دعاء المسافر دعاء التشتت الفكري في زحمة النهار غير دعاء التركيز والصفاء في ثلث الأخير من الليل الصلاة الخاشعة غير الصلاة الباردة التوكل اليقيني القوي غير التوكل العادي تفاعل بإيجاب أنشئ كثافة حسية في المواقف التي تود أن تتصل معها دائما هذه إذن طريقتان في البرمجة البرمجة بالتكرار والبرمجة بالكثافة الحسية تابع البرنامج على الجزء الرابع